لا el a vinyinkum, a szakomnyomok,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 يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نور بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم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 ينادونهم ألم نكم معكم؟ قالوا بلا. قالوا بلا، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم ورتبتم ورتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغر. فَالْيَوْمَ لاَ يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلاَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ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 والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم إعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزنة وتساخر بينكم وتكاثر وتكاثر في الأموال والأولاد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 سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض والأرض. أعدت للذين آمنوا بالله ورسله.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 لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مخالف صخور الذين يدخلون ويأمرون الناس بالبخي وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ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 فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ثُمَّ قَضَيْنَا عَلَى آثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا وَقَضَيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفته ورحمة ورحبانية بتدعوها ورحبانية بتدعوها ما كتبناها عليهم إلَّا بِتِقَارِبُ وَانِّ اللَّهِ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 Wallahu ذül